وتوازنه واستقراره إنما يكمن في صدق انتمائه لدينه وتمسكه بشرعه وعضه عليها بالنواجذ بعيدا كل البعد عن مزالق الانحراف ومكامن الريب ونزعات الميل إفراطا وتفريطا يحرص المرء المسلم بمثل هذا التوازن أن يحيا حياة طيبة ملؤها حسن الاستقامة على الدين والثبات عليه أمام العواصف والزوابع التي تتتابع حثيثة بين الفينة والأخرى ليميز الله بها الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وحادي المؤمن الصادق وسط هذا الركام من المتغيرات هو قوله تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم فانظروا يرعاكم الله إلى هذه الوصية الجامعة حينما توضح هوية المسلم التي ينبغي أن يحيا ويموت عليها وهي الاستقامة الحقة دون عوج أو انحراف الاستقامة الحقة دون تخاذل أو تراجع الاستقامة الحقة الجامعة لأركانها وركائزها الثلاثة وهي استقامة اللسان اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله وكذا استقامة القلب والجوارح اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم ذلك أن مجرد الإيمان باللسان لا يعد استقامة اصلا كما أن الاستقامة بالجوارح والقلب خال عنها والقلب خال منها لا يعد استقامة أيضا ولا هي من بابتها ولذا عاب الله قوما قد ادعوا الاستقامه الحقه على الإيمان وأنهم بلغوا مقاما أعلى مما هم عليه حقيقة فقال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ثم اعلموا يا رعاكم الله أن أعظم أنواع الاستقامة هي استقامة إن أن أعظم أنواع الاستقامة هو استقامة المرء على التوحيد الخالص وذلك في معرفة الله وعبادته وخشيته وإجلاله ورجائه وخوفه ودعائه والتوكل عليه وعدم الاشراك به أو الالتفات إلى غيره سبحانه وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بانهم الذين لم يلتفتوا الى غيره ايها الناس ان الاستقامه على دين الله لذات شان عظيم في حين انها محفوفه بالمخاطر من كل جانب ومن حولها الفتن المتلاطمه التي تؤذ صاحبها اذًا فيدعى الى مواقعتها دعاء كل ذلك يجعل الثبات على الاستقامه والعض عليها كالقبض على الجمر في راحة اليد ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ بالله من ذلكم كما في الموطا أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون إن مما شك فيه عباد الله أن توالي الفتن على المرء وكثرة ملامستها له ولمجتمعه وسوقه لتوقع في نفسه شيئا من الخلل والتقصير شيئا من الخلل أو التقصير الذي لا يخلو منه مسلم ولا يكاد ومن, ومن لم يصبه لظى الفتن فلا أقل من أن يصيبه دخنها غير أن الشارع الحكيم لم يدع المسلم سبه تتهاوى به الفتن دون دلالة إلى ما يعصمه من ذلكم دون دلالة إلى ما يعصمه من ذلكم أو يجبر الخلل ويمحوه إن وجد فأرشد الشارع الحكيم إلى الاستغفار المقتضي للتوبة النصوح والرجوع إلى الاستقامة ليكون ذلك سلوانا أمام الموج الكاسر والريح العاصف فقد قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئه الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقد قال الباري جل شأنه في ذلك ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عباد الله اننا حينما نحرض على الاستقامه والثبات على الدين لنعلم صعوبه ذلك وجهاد النفس فيه وان بلوغها حق البلوغ دونه من الصعاب والعقبات الشيء الكثير بيد ان هذا كله غير معفن كل مسلم وكل مجتمع من السعي في تحصيلها وبذل الوسع والمستطاع في إقامتها في واقع الحياة مع استحضار السداد والمقاربة لقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه أحمد وابن ماجه وفي رواية لأحمد سددوا وقاربوا عباد الله إن كان ثمة أمر يجب التفطن له من خلال هذا الطرح فهو أن الدعوة إلى الاستقامة أو ادعاءها والواقع عري عنها لهو خلل فادح وشرخ غير يسير وإن إقناع النفس وتخديرها بكمال زائف لا يحتاج المرء والمجتمع معه إلى تصحيح أو إصلاح لهو أمر خداج خداج خداج غير تمام لأن الكمال والاعتدال إنما يكون في حال موافقة العمل للقول والباطن للظاهر وقد ذم الله قوما لم يحققوا جانب التوازن في حياتهم فغلب الادعاء باللسان والقول جانب العمل والتطبيق فقال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون, وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال أبو الدرداء رضي الله عنه ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة واحدة وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرة وقال الحسن البصري رحمه الله اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا اقوالهم فان فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه فإن وافق قوله فعله فنعم ونعمه عين وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمد رحمه الله قال أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن العيب كل العيب والشين كل الشين أن يكذب فعل المرء قوله أو أن, تكون حاله واقعاً أو, أو أن تكون حاله واقعا تخالف ما قاله ظاهرا أو أن تكون حاله واقعا تخالف ما قاله ظاهرا فإن مدعي الاستقامة على طاعة الله يجب أن لا يكون في واقعه غاشا ولا مضللا ولا كذابا ولا مرائيا ولا سارقا ولا زانيا ولا ظالما ولا معتديا ولا هاتكا لحرمه او ناقضا لعهد ولا منكصا لشرع ربه او مهمشا له وان مثل ذلكم الاخلال لهو كفيل بكثرة الاضطرابات وضعف الامانه وتفشي القتل والتهريب والتخريب والاغتيالات واهدار الحقوق والاعتداء على الدين والنفس والمال والعرض والعقل ولا زوال لهذه الفواجع الا بالرجوع الى الله والتمسك بشرعه والنظر في مواقع الخلل ومن ثم ترميمها وتصحيحها لنحيا حياة آمنة رضية بعيدة عن الصخب والعطب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاعلموا يا رعاكم الله أن الاستقامة والثبات على الدين كانت سمة بارزة من سمات سلفنا الصالح إذ بهم وباستقامتهم بعد الله جل وعلا استعز الإسلام وتحقق المجتمع الإسلامي المتكامل برجال درسوا فتعلموا وامنوا فاستقاموا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا لم يفتنهم المال عن إيمانهم ولم يلهيهم الجاه عن دينهم هكذا كانوا وبهذا سادوا وقادوا لم يقعوا في وحل التلون لم يقعوا في وحل التلون وأتون التذبذب والبراعة في الانتقال من مبدأ إلى مبدأ أو من اتجاه إلى اتجاه ولا من الحور بعد الكور إنهم لم يمسوا مؤمنين ويصبحوا كافرين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 إنهم يستذكرون في زمن المحن إنهم يستذكرون في زمن المحن والفتن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بثلتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه الحديث رواه البخاري نعم عباد الله نعم عباد الله هذه هي الاستقامة الحقة التي كانوا عليها وأثنى الله جل وعلا عليهم بسببها وهكذا ينبغي أن يكون المسلم الحق في الاستقامة والثبات على الدين إذ لا, ينبغي له. إذ لا ينبغي له أن يكون جاهلا ضالا ينخدع بكل بريق ولو كان سرابا ويسارع إلى التأثر دون تفكر أو تدبر كما لا ينبغي له أن يكون منافقا يخادع ويصانع ويتخذ التنقل والتلون تجارة وسلما يصل بهما إلى مآربه كلا فالمسلم الحق لا يكون واحدا من هذين الصنفين لا يكون جاهلا لأن الله جعل العلم أول مواريث المسلم ولا يكون ضالا لأن الله بث النور لأن الله بث النور المبين بين عباده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 وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين